الرحمن على ا ر م ا س ت و ى ل ه م ا في ا ل س م ا و وما ا ت ف ي ا ل أ ر ض و م ا بينهما وما ا تحت ل ث ر تجهر ى وإن ب ا ل ق و ل ف إ ا ه ي ع ل م اسماء ل ر ل الله لا إله إلا هو له ا ل أ س م ا ء قل اتاك حديث موسى إ ذ راى ن فقال لأهلهم كثوا إني نارا ي آنست ن فقال لاهلهم كسوء اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي ربك م و خ ل ع ه النابلسي ا ا للعلوم أ الاسلاميه اسماء الله الحسنى ت ج ز ى كل ن بما ت س فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها م ا ر أ اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى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 و ح ل ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أ ه ل ي هاوون اخي أ ش د د به أ ث ر ي و أ ش ر ك ه في أ م ر ي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا سؤلك أوتيت م و س ى و ق د مننا ع ن النابلسي ى أمك أ يوحى ل ت ا و ت ف ق ا للعلوم الاسلاميه يأخذه ع ولتصنع م ت س و ع ه النابلسي ك ف للعلوم ه الاسلاميه اسماء الله الحسنى ك فلبثت سنين في اهل مدين ة ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب انت واخوك ب آ ي ا ت ي ولا تليا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى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 ا ه لكبيركم الذي علمكم السحر ف ل أ ق ط ع ن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ه ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا أ ش د عذابا و أ ب ق ى ق ا ل و ا لن نؤثرك ع ل ى م ا جاءنا ا من ل ب ي ن ا ت و ا ل ذ ي ف ط ر ل ل ع ق و م ا أنت قاض إنما تقضي قاض ا هذه ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا إنا آ م ن ه بربنا ليغفر لنا خطايانا و م ا أ ك ر ه ت ن ا ع ل ي ه م ن ا ل س ح ر و ا ل ل ه خير و أ ب ق ى إنه م ن يأت ربه ر م م ج الاسلاميه ه ه ج ي و ت ف ا ولا يحيا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 ولقد اوحينا إ ل ى موسى أ ن أ س ر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ادركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم و أ ض ل فرعون قومه وما ه د ا يا بني إ س ر ا ئ ي ل قد أ ن ج ي ن ا ك م من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن, الايمن ونزلنا عليكم المن و ا ل س ل و ى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عنه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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك فإن في أن ت م و س و إ ن لك م و ع د ا ل ن تخلفه و ا ظ ر إ ل ى إلهك ل ا ذ ي ل ت ع ل ي ه ع ا ك ف ا س ل ا م ي ه ثم م ن س ف ن ه في ا ل ي م ن س ف ا إ ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ر م ن أعرض ع ن ه فإنه يحمل يوم ا ل ق ي ا م ة وزرا خ ا ل د ي فيه ن و س ي ل ه م ي و م ا ل ق ي ا م ة ح ل ا ي و م ي ف ه ا ل ص و ا ونحشر ا ل م ج ر م ي ن يومئذ ى ي ت خ ا م و ن ب ي ن ه م إن لبثتم ا ل ن ا ي ق و ل و ن إذ ي ق و للعلوم أ م ث طريقة ب ث م إلا ي ا و ي س أ ل و ن عن ك ا ل ج ب ا ل ف ا م ي ن ف ه اسماء ربي ا قاعا صفصفا ل ا ترى ف ي ه الحسنى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 يومئذ لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من أ ذ ن ل ه الرحمن ورضي لهم قولا يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به علما و ع ن ت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما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 ولم نسي ولم نجد لهم عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا ابليس ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى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 عصى د موسوعه ربه النابلسي للعلوم الاسلاميه بعضكم ن ف موسوعه ن د ا ي ف ل ن ا ب ل ولا ي ش ق ى ومن أعرض عن ذكري فإن أعرض ذكري للعلوم ه ي ش ة ض ن ك ن ح ش ر ه ي و ا ل ق ي ا م أعمى ة ق ا ل رب ا م ح ش ر ت ن ي أعمى وقد كنت بصيرا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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ل أ و ل ي ن ه ا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان ن ز ا ب ه و أ ج ل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن ا ه ت د ى